بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السابع من التذكرة وروي عن الحسن البصري أنه قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هذا مقوله في زمانه فكيف في زماننا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم حريصا على أن يقلع والسبحة في يده زاعما أنه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف وهو ممن اتخذ آيات الله هزوا وفي التمزيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتخذوا آيات الله هزوا وروي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى رجلا قد فرغ من صلاته وقال اللهم إني استغفرك وأتوب إليك سريعا فقال له يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى توبة قال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال اسم يقع على تسع معان على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم إلى أهلها وإدآب النفس في الطاعة كما أدأبتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما اذقتها حلاوة المعصية وأن تزين نفسك في طاعة الله كما زينتها في معصية الله سبحانه وتعالى والبكاء بدل, والبكاء بدل كل ضحك ضحكته وقال أبو بكر الوراق التوبة أن تكون نصوحا وهو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا وقيل التوبة النصوح هي رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات وقيل غير هذا وقيل غير هذا وبالجملة فالذنوب التي يتاب منها إما كفر إما كفرًا أو غيره فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على سالف كفره، وليس مجرد الإيمان وليس مجرد الإيمان نفس التوبة، وغير الكفر إما حق الله سبحانه وتعالى وإما حق لغيره، فحق الله سبحانه وتعالى يكفي في التوبة منه الترك، غير أن منها ما لم يكتفي الشرع فيها بمجرد الترك، بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء. الصلاة والصوم ومنها ما أضاف إليه كفارة كالحنث في الايمان وغير ذلك وأما حقوق الآدميين بد من إيصالها إلى مستحقيها فإن لم يوجد تصدق عنهم أو تصدق عنهم ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعساره فعفو الله سبحانه وتعالى مأمول وفضله مبذول فكم ضمن من التبعات وبدل من السيئات بالحسنات وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحات ويستغفر لمن ظلمه من المؤمنين والمؤمنات فهذا الكلام في حقيقة التوبة وقد روي مرفوعا في صفة التائب من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وهو في جماعة من أصحابه أتدرون من التائب قالوا اللهم لا قال إذا تاب العبد ولم يرضى خصماءه فليس بتائب ومن, ومن تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب ومن تاب ولم يغير مجلسه فليس بتائب ومن تاب ولم يغير نفقته وزينته فليس بتائب ومن تاب ولم يغير تراشه ووساده فليس بتائب ومن تاب ولم يوسع خلقه فليس بتائب ومن تاب ولم يوسع قلبه وكفه فليس بتائب ثم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإذا تاب عن هذه الخصال فذلك تائب حقا قال العلماء إرضاء الخصوم يكون بأن ترد عليهم ما غصبهم أو بأن يرد عليهم ما غصبهم من مالا أو خانهم أو غلهم أو عتابهم أو خرق أعراضهم أو شتمهم أو سبهم فيرضيهم بما استطاع ويتحللهم من ذلك فإن انقرضوا فإن كان لهم قبله مال عده إلى الورثة وإن لم يعرف الورثة تصدق به عنهم ويستغفر ويستغفر لهم بعد الموت ويدعو اللهم عوض الذنب والغيبة لا خلاف في هذا وأما تغيير اللباس فهو أن يستبدل ما عليه من الحرام بالحلال في الحاشية واحد الحديث لم نقف عليه في أي الكتب متابع وإن كانت ثياب كبر وخويلاء استبدلها بأطمار متوسطة وتغيير المجلس هو بأن يترك مجالس اللهوي واللعب والجهال والأحداث ويجالس العلماء أو مجالس الذكر والفقراء والصالحين الصالحين، ويتقرب إلى قلوبهم بالخدمة وبما يستطيع ويصافحهم، وتغيير الطعام بأكل الحلال ويجانب ما كان من شبهة أو شهوة، ويغير أوقات أكله، ولا يقصد اللذيذ من الأطعمة، وتغيير النفقة هو بترك الحرام وكسب الحلال، وتغيير الزينة بترك التزين في الأثاث والبناء واللباس والطعام والشراب، وتغيير الفراش بالقيام بالليل عوض ما كان يشغله بالبطالة والغفلة والمعصية، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتجافى جنوبهم عن المضادية، وتغيير وتغيير الخلق هو. بأن يمقلب خلقه من الشدة إلى اللين ومن الضيق إلى السعة ومن الشكاسة إلى السماحة وتوسيع القلب يكون بالانفاق ثقة بالقيام على كل حال وتوسيع الكف بالسخاء والإيثار بالعطاء, بالعطاء هكذا يبدل كل ما كان فيه كشرب الخمر بكسره وسقي اللبن والعسل والزنا بكفالة بكفالة الأرمنة واليتيمة وتجهيزهما ويكون مع ذلك نادما على ما سلف منه متحسرا على ما ضيع من عمره فإذا كملت التوبة به على هذه الخصال التي ذكرنا والشروط التي بينا تقبله الله سبحانه وتعالى بكرمه وأنسى حافظيه وبقاع الأرض خطاياه وذنوبه قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الرجل الذي قتل مئة نفس ثم سال هل له من توبة فقال له العالم ومن يحود بينك وبينها انطلق إلى أرض بني فلان فإن بها ناس صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا تعود إلى أرضك، فإنها أرض سوء، الحديث اخرجه مسلم في الصحيح، في مسند أبي داود، وفي مسند أبي داود الطيالسي، حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزري، عن زياد، وليس بابن أبي مريم، عن عبد الله بن مغفل، قال، كنت مع أبي وأنا إلى جنبه عند عبد الله بن مسعود فقال له أبي سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه فقال نعم سمعته يقول الندم توبة وفي صحيح مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه الحاشية واحد أطمار جمع طمر وهو الثوب الخلق البالي انظر القاموس المحيطة مادة طمر اثنان متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثه صحيح ابو داود الطيالسي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي اربعه متفق عليه اتابع وروى ابو حاتم البستي ابو حاتم البستي في المسند الصحيح له عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال والذي نفسي بيدي ثلاث مروات ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا اليمين الرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لا تصفقه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم تلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى فدل القرآن على أمنه في الذنوب كبائر وصغائر خلافا لما قال كلها كبائر حسب ما بيناه في سورة النساء وأبن الصغائر كاللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق لا أنه يجب عليه ذلك لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض كما نص عليه الحديث ومثله ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا جتنبت الكبائر على هذا جماعة أهل التأويل والجماعة الفقهاء وهو الصحيح في الباب وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها والإقلاع عنها كما بينا وقد اختلف في تعيينها ليس هذا موضع ذكرها وسيأتي في القصاص إن شاء الله سبحانه وتعالى في ابواب النار جملة منها إن شاء الله سبحانه وتعالى باب لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يبشر أو أنه يصعد بها ابن المبارك قال أخبرنا حيوة قال أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب القرضي قال إذا استمقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال السلام عليك يا ولي الله الله يقرئك السلام اللهم أمت السلام منك السلام وإليك يعود السلام تبارك وتعاليت يا مالك الملك العظيم يا ذا الجلال والإكرام ثم نزع, أو أو ثم نزع بهذه الآية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وقال ابن مسعود إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام اللهم أنت السلام منك السلام باركت وتعاليت يا مالك الملك العظيم يا ذا الجلال والإكرام وعن البراء بن عازب في قوله سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه لا يقبض روحه حتى يسلم عليه في الحاشية واحد ضعيف وفي إسناده الصحيب العتواري يتابع ولا حديثه وتفرد نعيم المجمر بالرواية عنه تقريب التهذيب وابن حبان اثنان صحيح مسلم ثلاثة أثر حسن ابن المبارك أتابع وقال مجاهد إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقرع عينه ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتهم نفس الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب رواض غير غبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان ابن فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروحي وروحان ورب رواض غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى فإذا كان الرجل السوء أو إذا، فإذا كان الرجل السوء حسب الإعراب الله تعالى عالم، هو كما قال صلى الله تبارك وعلى عليه وسلم قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بجحيم وغساق وآخر من شكله أزواج أو آخر إذا تم العطف والله تعالى أعلم أو آخر إذا كان هناك الاستئناف متابع فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها, لا تفتح, لها أبواب فإنها لا, تفتح لك أبواب لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر خرجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شباب بن يسار وثوار عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمري بن عطاء عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار عن أبي هريره وهذا اسناد صحيح ثابت اتفق على رجاله البخاري ومسلم ما عدا بن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده خرجه عبد بن حميد أيضا عن ابن أبي ذئب وقال محمد بن عمر فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الميت قال عيد قال ان الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي ايتها النفس الطيبة ذكرهم مسلما عن نبي هريرة قال اذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها قال حماده فذكر من طيب ريحها وذك وذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى, صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه تعمرين فينطلق, فينطلق بها إلى ربه ثم يقول انطلقوا بها إلى آخر الأجل وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد و ذكر من نتنها وذكر لعناء ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال امطلقوا بها إلى آخر الأجل قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بريطة كانت عليه على أنفه هكذا البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت فقال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت يبشر برضان من الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضره الموت قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه والحاكم في المستدرك وصحح اثنان صحيح مسلم متابع وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكرها لقاء الله وكره الله لقاءه. أخرجه مسلم وابن ماجة من حديث عائشة وابن المبارك وعيد وابن المبارك من حديث أناس ورضي الله تبارك وتعالى عنه. فصل هذا الحديث وإن كان مفسرا مبي مفسرا مبينا أو مفسرا مبينا. فقد روى عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في تفسير هذا الحديث أنها قالت لشريح بن هاني وقد سألها عما سمعه من أبي هريرة وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر وقشعر الجلد تشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء خرجه مسلم وروي عنها أيضا في تفسيره أنها قالت إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا فسدده ووفقه حتى يقول الناس مات فلان مات فلان خير ما كان فإذا فإذا أحضر ورأى ثوابه تهوى تهوع نفسه أو قال تهوعت نفسه تهوع نفسه أو قال تهوعت نفسه فلذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه فذلك حين أحب أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا أراد الله بعبده شروى طيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقول الناس مات فلان شر ما كان فإذا أحضر ورأى ما ينزل به من العذاب تبلغ نفسه فذلك حين يكره لقاء الله وكره الله لقاءه والعياد بالله عز وجل أكرم الأكرمين وخرج الترمذي في أبواب القدر عن انس مقال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح من قبل الموت قال أبو عيسى هذا حديث صحيح قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ومنه الحديث الآخر إذا أراد الله بعبده خيرا عسله قالوا يا رسول الله وما عسله قال يفتح الله له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه أو حتى يرضى عنه من حوله أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم وابن ماجه وابن المبارك اثنان صحيح مسلم ثلاثة اسناده ضعيف عبد الرزاق وفي سنده الأعمش وهو مدلس أربع صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح خمسة صحيح أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي متابع وعن قتادة في تفسير قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فروه عيحان قال الروح الرحمة ريحان فتلقاه به الملائكة عند الموت وروى ابن جريج عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في تفسير قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إذا عين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى الدنيا فيقول إلى دار الهموم والأحزان ويقول ويقول من إلى الله عز وجل وأما الكافر فيقولون نرجعك إلى الدنيا فيقول ارجعون لعلي أعمل صالحا وأما قوله في الحديث حتى ينتهى, أو ينتهي إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى فالمعنى أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه وهي السماء السابعة التي عند سدرة المنتهى التي إليها يصعد ما يعرج به من الأرض ومنها يهبط ما ينزل به منها كذا في صحيح مسلم من حديث الإسراء وفي حديث البراء أنه ينتهي به او ينتهى به الى السماء السابعه وسياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى وقد كنت تكلمت مع بعض اصحابنا القضاه ممن له علم ونظر ومعنى جماعه من اهل النظر فيما ذكر ابو عمر بن عبد البر من قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلى العرش استوى فذكرت له هذا الحديث فما كان منه إلا أن بادر إلي عدم صحته ولعن رواته وبين أيدينا رطب رطب نأكله فقلت له الحديث صحيح خرجه ابن في السنان ولا ترد الأخبار بمثل هذا القول بل تتأول وتحمل على ما يليق من التأويل، والذين رووها هم الذين رووا لنا الصلوات الخمس وأحكامها، فإن صدقوا هناك، فإن صدقوا هنا صدقوا هناك، وإن كذبوا هنا كذبوا هناك، ولا تحصل الثقة بأحد منهم فيما يرويه. وقد خرج البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر وريحان فتسل روحه أو فتسل روحه على حسب الأعراب أيهما صحيح فتسل روحه كما تسل الشعره من العجين ويقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية عنك إلى روح الله سبحانه وتعالى عيد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكرامته فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان وطيت, وطيت عليها الحريرة وذهب بها إلى عليين وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة فتمزع روحه انتزاعا شديدا ويقال أيتها النفس الخبيثة وخرجي ساخطه مسخوطا عليك إلى هوان الله سبحانه وتعالى وعذابه فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة ويطوى عليها المسح ويذهب بها إلى سجين قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى فقوله في روح المؤمن يذهب بها إلى عليين هو معنى ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى ولا حديث يفسر بعضها بعضا ولا اشكال وذكرته عند بعض من يتسم بالعلم والفقه والقضاء فلم يكن منه إلا أن بادر بلعن مروواه ونقله فظن منه, فظن منه التجسيم أو فظن منه التجسيم فقلت له الحديث صحيح والذين روه هم الذين جاءوا بالصلوات الخمس وغيرها من أمور الدين قبل المتابعة في الحشية واحدة وانقطع ابن جرير اثنان صحيح ابو نعيم في الحلية والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. متابعاً فإن كذبوا هنا كذبوا هناك وإن صدقوا هنا صدقوا هناك. والتاويل مزيل ما توهمته. والتأويل مزيل ما توهمته. وتأويل مزيل ما توهمت. وكان في ذلك كلام وحضره جماعة من أهل الفقه والنظر. فذكرت له ما ذكرناه وذكرت له الحديث التنزيل وهو قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى وما تأوله العلماء في ذلك وسيأتي من ذلك في هذا الكتاب ما فيه كفاية لمن اهتدى والحمد لله وأما قوله في حديث محمد بن كعب أول الباب إذا استنقعت نفس المؤمن فقال شمر لا أعرفه وسمعت الزفرية يقول يعني إذا اجتمعت في فيه حين تريد أن تخرج كما يستنقع الماء في قراره والنفس الروح هنا حكاه الهروي وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد